وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فنظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون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 بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أيذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد أعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الشم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذا العم عن ظلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْنُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَأُجَمِّ مَنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ جُزَاعُونَ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 وأن أمريت أن أكون من المسلمين وأن أكل القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقول الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم